94.co خلاص من نقطه القهقه قد حان وقت الجلد هسه سمعتم عن بطا في يوم وليله صار شده من يوم ما طلع البطوه جوكر جار يجي لا منو فيكم من صدق عن جوكر في يقول صغار عبودي انت رصري يمقت عنا هذا خال بلاك بوي كلب المطيع جغر جيار يا جوكر انت خال والخال خال لا تنكر ياسبال يلا تعال امو عجب انك هذا الحال اوش على بالك كنت وباق الله يلعن اشكالك كنت و اللي معاه اي طفل في الساحة هيا لازم نلعن او جده صلبه و علقه يجل يعرف وين حده اي طفل في الساحة هيا لازم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 كلود أبغى رفيئاً توب النسب علي حامي يبون عندي مثلك يقولون أدو شهراً ما يدرون الناس يعيموا في هذه الساحة لها من فترة ما ضرشي هو رابر إلا وفي الحرمة ما ضرشي هو رابر إلا وحترق قلبه مو عليك قامك لا تربي وياك إنفج راح تلقاني وراك أطقك على راشك ويعطق على يفاض خلي مسلين يا عقبي انت أنولي معه أي تصلن في الساحة حيا لازم يلعب أبجدية إن صلبه Alga, make it around when I had of them fish a hat كش كبره مستحيل برطم سعودي برطمك أكبر من طيزك أكيد هذا برطم شادي عادي ولا تبيني أتكلم الظاهر هل تكروني من داخله قاعد يتألم يو جوكر يا خنيه أهلا تطرشني شوية رابار يا يا يبيلكم تدو الحيل أكثر من شهر إلا صيجة عال بس ألك كم سؤال لا تقول محال جاوبني ذلك من يوم ما ظهرت وانت تغني نفس الاسلوب ما عندك غيره ولا شو يلا اعترف يا حبوب اريو شور تقدر تنوع ابسر عقول أقول؟ سمعنا اي اغنيه غير الجيسة يا شربود مقغ مقغ مقول لا سمعت دابل حفر حفر حفر حفرت انا انا من زمان وانا اهتم نحلو باللون وانا اهتم نحلو بالشكل جاكر جيار بالنسبة لي انت حيوان عبود الزين